اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما ربك رب عما على المرسلين والحمد لله رب العالمين المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة بن يادم بالحق في سورة المائدة ختمها بالآية الكريمة التالية بعد عودي بالله مشتارجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ويقول ايضا سبحانه وتعالى في سورة البقرة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أربي سبحانه وتعالى ست زنزل ببنر آدم من حوائل هذه الأرض دركا فاقا بالليل تحرمن من نعيم الجنة لأنه دان كتمرت صبحا في مواجهة يومية مع الأخطار والحوادث السنين بالليل لن في أرض في مكان فيه منغصات وفيه ابتلاء وهي دار عمل وابتلاء وان الاخره هي دار الجزاء ان اما نعيم واما جحيم قبل ما نطرق الموضوع لك وجد بمعنون بالحوادث المنزليه واخطرها الوقايه والاسعاف ماذا ممكن نطرق إلى بعض الى بعض النقاط كتقديم يوم الدرس النقطه الاولى او تطور الحضارات او تسارع الاختراعات او الاكتشافات تكمل سيل الحياة سيلة كانت عاشت تعقيدا والحوادث تنوعا حوادث دون عدد الاصابات والضحايا العدد السن يرتفع من عام الى عام يدون تتوحسب بالملايين كل عام في العالم كله وايضا الحياة الانسان يلزم لا يدرك لا يستنى كل السن بلي لا معرض للخطر في كل مكان ما نغاد عاد كل معرض الخطر للحوادث الجسد معرض للإصابات الحياة معرضة للفناء في كل مكان سواء إلا تدرت أما غلاء بريد أما غلاء في السفر أما غلاء في العمل في أي مكان ربي سبحانه وتعالى يقر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأيضا الكثير من الحوادث التي تصيب الإنسان أو الحوادث التي تصار أن يغلب المدن تمنتاثا يغلب مدى تصابا بإصابة قد تدوم طلع حياته هذا يمكن أن تنفاده أو الحوادث وكان متسبب في ذلك الحادث يجب أن يحطرم قواعد الأمن للوقاية الحاذر للسلامة وايضا نقطه مهمة حسب الخبراء الخبرة اسمه الدارسين لاحظة ملا يجعل الخطر يجعل وانشان ما شغل تنبه هذا المدنك كله ينخطرني درت البنهم الى دين الخطر الى دينيين تحفرتني ما غاين لبوترني مثلا توطد النار يوطد ممكن هذا يجعل الناس ما اي خطر موجود ما يجعل الزردة مثلا كان تنبه نتبهوا المدن بعلامات تجديس حذاري تجديس الفلاكه تتجدد بنت رسو زقاق اتونسون قاعد شغلوا الزمن جلب عاجلا ام اجلا سيقع الناس في ذلك الخطر الخطر هذا يقعد يقع نهمنا يقع نتنبه الخطر الانسان عباره عن ملكات ممكن ادي يشرد ذهنس ممكن ادي يغفل ممكن ادي يسولس ممكن ادي عاجي مزروب مقلق ممكن لا يتند وما يغفل هذا يوضع اين خطرني اذا الحل اتسدو تسان خطرني انها تجد تسمتيني ها تولهد الخطرني ازحوا عن طريقهم اين دون العمل الان فعال ومهم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن ماطة الاذى عن الطريق صدق ديس ايه الاشر وايضا لزمان جلبان ذالي الاصابة صادت وصابق الانسان المصيرس نين سمان نتيج يصر سمان متحدد في الدقائق الأولى التي تلي الحادث صادق قابلك سيدو أمغلل اصر تل دارة الحادث أي حادث نستنبلي المصير سلمحدد في الثواني الأولى التي تلي الحادث وأيضا إحصائيات ذكر قرن تانب لأعداد كبيرة جدا من المصابين انقذوا من موت محقق طبعا مخاطر الأجل لا يريسن ربي صدقه لم يحن بعده صدق لا يريسن ربي يدعاشن هم يتوانقذن خطر بقدرها سنة دي في فيدي يسنسن يقول إنسان إلا نغرس إلمام بالحركات الإسعافية يطبقى سنة حركات الإسعافية الإسعافات الأولية وأنقذهم من الموت المحقق وأيضا بنادم اللي يتسن الحركات الإسعافية اللي ضرورية يلسن حدث نتيلمت غير من في مواجهة مع إنسان يقول بنادم اللي يتلقى في ستساتس واحد سنتين لمعاسم يدرك بلي المصير ناتج إنساني إلا ففوس. لختني يتي القلب يسيسي بدي بدأ يتفرج يسيت لكف فيحفظ أنفسه. وأيضاً العديد من المصابين توفوا في حوادث أو تعقدت إصابتهم فأصبحوا بعهاد بعهات تلزمهم مدى حياتهم لم يموتوا ولم تعقد حالتهم بالحادث الذي أصابه وإنما سجن بدملن لا شرس الإلمان بالحركات الإسعافية يصادف الدني يتبقى ممكن حركة إسعافية غير مواققة حركة خارقة فيودي بحياته انت تسبب انتم تنس ما خاطروا لي السن بتي يلزمتيج فينحالتني وما يمنع فعله أربي سبحانه وتعالى يقرن لا تقف ما ليس لك به علم أني لا نبتسين كلبتسين ولكن غير تشتنيج تجد تجدل شغالي داتني. ولكنني لن نجمدت سندات الجد التعقد عقد الحياة المصابني من الأفضل والتجه. إغلوبة لقات الشيني ساعات والتجه ولا لحيت أي حركة قمت قربت فرجت من المصابني وليس جسكت حركة خرقة ممكن أستعقد العقد العجز سبب الموت. وأيضا تدرت إذا كانت عاشة دي سنشلين جاع كانت عاشة دارين طبعا كل ميد أنت تدرت. وهو قاعد خدماً للورشات وهو قاعد صفاراً وهو قاعد صفاراً ولكن كلنا يلتج إلى المنزل في آخر النهار ليجد فيه الرحى والدفء والحنان والسكينة والأمن والأمان ولكن تحت مفهوم الأمن والأمان تختبئ كثير من الأخطار والحوادث يغلب مدن والدر كان مغلسين بالليس غادي عدد كان وكان يبدأ غير إطلاح هذا بركة هذي بدأ يطلع حادث فكر أخطر للمحاطبي في منزل يد أخطر وحوادث ممكن تتسبب في, في حوادث عديدة جدا وخاصة لملج جنح اسمه واللي ينظمت الدار سمع شغنا ركب وتصنف الحوادث المنزلية بعد حوادث الطرقات مباشرة وفي كل عام تسجل خمسة ملايين ضحية حادث منزلي وفي كل عشرة أشخاص أنه في سبعة منهم تعرض لحادث في المنزل ونقطة مهمة إلزم أن تجلبنا أهمية الإسعافات الأولية هاني خاطر يغلب الحوادث إلى أن تصابع نتميدا والسجوم والصبرانت لكي تدعو درجة الحماية المدنية أما قد تدعو ضطبه لكي تنداوه أما قد تنقذ من الموت أما قايا المصابني لكي تدعو تسبيطه لاتل بعد الحالات بتا المسعف مونيلا في جسمان مصابني ولي تدخل ينقذ من موت محقق في ثوان في دقائق معدوده اجمت الانسان مثال على ذلك غادي توخنق كي كنحد مخنق شنق باي سبب من الاسباب المهم الأكسجين ولي تيتف الى الرئتين ممكن قاع ثلاث دقائق اربع دقائق يموت عند الانخفاض الحاد جدا لنسبه السكر في الدم حتى يبنى ولي تدخل في ثواني ممكن الانسان يلفظ انفاسه سغط يعط هناك توقف رئوي وقلبي توقف القلبي الرئوي با توليد دخل الانسان في ترك لحظات تاع حسره زقات الحمام المدنيه ما روح كل طوموبيلات سيوت سبيطار ولا طوموبيلات سبيطار ممكن هذه متبر وايضا من الملاحظة عس التجربة والخبرة لاحظن باللي تدرت قد ماش غتعاد دي الفوضى دي الاهمال دي الغفله لذلك في الوقاية لقد ماشي غاد يلي ديس عدد الحوادث شو مني هترقيد مثلا بعض نقدر نسبة للمواد الكيميائية المحالي النيد موجودة في كل مكان لعب الأطفال مرمية في كل مكان الحواجز الحوادث يزيل لباروضاج باشك ميدن والطبتين لباروضاج وهكذا ترقيد اي فوضى يلي قد ماشي غاد تدر ديس الفوضى قد ماشي غاد تريي نسبة الحوادث الضحائي لن ذبا اللي سمى والحوادث تقدم ما ثلاث اربع حوادث الاطفال تقع في المنزل وايضا الدس بعد سنت تسدنا قبل ما غادي تفرحي سمى تعرف الاولية اتسول بسي في الوقاية كما يقال شيء جميل جدا ان كل انسان له المام بالحركات الاسعافيه مدرب عليها يقدم هذه الحركة الإسعافية في اللحظات الأولى التي تلي الحادث للمصابين للحد من إصاباتهم والتخفيف من معاناتهم ولكن الأفضل من ذلك بكثير والأجر بالاهتمام والأكثر فعاليا أن يكون لهذا الإنسان فكر ومزاج وطبع الوقاية والحذر ويرسي قواعد الوقاية في كل مكان يحل فيه لتفادي ولمنع وقوع الحوادث اصلا لأننا مهما أنفقنا من أموال ومن جهد ومن وقت لإصلاح ما أفسد الحادث فإننا ابدا لن نرجع المصاب إلى حالته, إلى حالته التي سبقت الحادث مهما دي كنا ونبناد يقع الحادث ممكن الجرح يندمل والحرق يلتئم والكسر ينجبر لك ترجمة دون تقيموا لك تلاسيكاتريس إن الإنساني لا يقعص الحرق والكسر والجرح والأخير يجب أن نجلب لنا قبل إلى الديس الجرح والخرق شديد جدا داخل نفسية هذا الموصف ممكن أن ينفز عنا وأن ينهال عني لا يقعص بسبب ذلك الحادث يصبح في نفسيتي عقد نفسيه تصاحبه ممكن مدى حياتي وتترجم في سلوكي لذلك يجب أن أتغلق لفكر الوقاية قبل ما أتغلق قال لي يصاب بص الحادث بتغاسج جغات نقضغ من الافضل انج الوقت باش يكون توقيع الحوادث اصلا ناين هذا ادى اذا الحركات الاسعافيه ما الاسعافات الاولية بتنتا عبارة عن حركات بسيطة بندمية يتدرب عليها تحفظ ادى عدد السن كل حالة بتغاسج جغ انسان او انسانه سيقدم ادى عدد يبوه وهبت الاستعداد مسعب ادى قدم الحركات الاسعافية لأي مصاب كل حالة غرس الحركة تس ادي القضاي المصابني من الاصابه او من آآ موت آآ محقق اذا ماشي نيغيمارو بالنسبه للدرس اغلب ما تقرب كل الحوادث التي تقع خارج المنزل تقع في المنزل كل الحوادث التي تقع في الطرقات ما الحوادث تقع في ورشات العمل ما في اي مكان ان جد بان تقع في المنزل يقول لابدن جهلا توين بانسن يوتر الدرس انبتي لا في امن وامان ولكن مشقار الحادث الشاعر كنت من مصيبتي افر اليهم فهم مصيبتي فان الفرار دكتور درس لديس حوادث سواني زمن جلبان واسمان نورسي قواعد الوقاية والحذر والحيطه خاصة في المنزل او الحوادث اغلب يتوقع اتركي ديس الحرق ديس الجروح نزيف كسور اختناقات، الغرق تكهرب توعكات تسممات وإلى آخره قاعدت توقعت تدارت في السؤال المطروح كيف نواجه الحوادث المنزلية بطرق الصحيحة السليمة هذا بدي يغمر وذكر بعض النقاط لك قسمة انتجار الحسن والحسن والشائع إن شاء الله أذكر بعض بعض نقاط الوقاية وبعض الاخطاء التي لنتجا تنتمد المدابينة من الصحة نزحها من الاذهال والحركات الاسعافية الصحيحة التي يجب ان نقدمها للمصابين بالحوادث في المنزل هذا من نقطة اولى وهي الحروق الحروق تحت الصداره في الحوادث المنزلية خاصة الاطفال ثم النساء بورس ديغزان والسينا غرس سننا الفوضل الاخيري نتنين زقان ضحايا تمطط طبعا مخاطر دماء ال الكوزين او الحروق مجروح تمس الجلد نسمبل لي الجلد اجل ربي سبحانه وتعالى يخلقه ناقص ديسك الاهميه تكفوائد عظيمه جدا منها انها تقي الانسجه الداخليه من صدمات ومن الاصابات ومن الميكروبات تشنض شعور باللمس وني ونحار وني حار وني خشن الى خيره. الا ان هذا الجلد يتادى يتضرر بالحروق اولا الوقاية اذكر بعض النقاط فقط الوقايه من الحروق طبعا لازم اني اللان قابل للاشعال ليسونس دي الكوزين في من حوادث وقعت بسبب هذا الخطا يلزم بورس مدابنا و تيت في خاصه عند اعداد الوجبات اصلح تاورت انا نموت تشا بورصت عاد تمنغان مطربه عام رتبه كنمس الكوزينات الذكر المقلاي ثلاثه تقليد زيت ماي كفاتيره تبر من بعد تبدا ماروين وديني تخلص ولا يحرك سابق غرغاف الى اخره ورحلت تونس روح فرنسا مشاكل عديدة ما بظن مسكين يتعقد سينتشبوه الى اصابص ممكن شي يتسبب في عقد نفسية شديدة ممكن أمراض مزمنة قاعد سبب الخطأ إلا الوالدين وتقولهم سوء من الخطأ أيضا مثلا إنه صدق مثلا مثلا توجد مثلا أما سنتدار مصطلون روحه وكفترة قاعوا أخطأوا لأن سنتم ده ده نبهلزم أن تقوله أنطر رأس الأخطاء توقع عن صغه تحرك جن حد من الاخطاء منها انزو ديركت معجون الأسنان د الاعشاب د وسا كاع عموني تو تبدي تجنس الحرقني خدم لي زيرجونز المصحات صغ داونا إن اي نسيت لك الطلب الزاز كاع عموني بطاطا طوماطيش ما على بالي زنجين وحركني اي شاجس البنس نتجن صاغ زواغ الدين شي عادين وفرم لي ما غينوطي بدا يداوي أدب ده يتجرأ تيد سين لوسخني ده المواد اللي تجو الجينز نج الحرق الجين يبون بس الجينز لخنتني الجينز ده مسكنوني من جورن. ممكن السبب في إنتان ما في تعفن هالحرقني ممكن جدا نطق نص السبب النتني بأخطاء شائعة ما أنزل الله بها من السلطان ومن الخطأ أيضا هنا تشكريني نواما وتوفلين من الخطأ ديس كان حدا تنتفرسا قال لي الله لاش تفنتك وعارين نواما ميا حقيقا حدا أجيت وتنتفر ضخمين الخطأ لو سيسلب سي اللي زي ما نبرد الحرقة دي بدك تبرد بالتلج بسلاكلاس بي وانتجي أما غنمه ملأي الحرقني يحرك أهمل تسيب أسود دوا وتول وطبب أخلص أسقعد تعرفوني ما رومسك يمكن عضيوض ما نعضيوض إذاً الإسعاف حركة الإسعاف هي الصحيحة أول إن كل حد يحرك دمعلت إذا ما صنطفت فوق أن طفت فوق نوتن تجدي سباق الخطأ تطفت فوق متى نص مرسد يبدأ يسابق الاترنيدرني فوق إذا ما تطفت الطافد ورتجدي سباق الطفت فوق أي نص مرا نجنا إذا نحرك إذا ما توتند غيرين لا لسقن توتيسن بعد انبرد ان برد ان الحرق في الساعه دي سمضن درجة الى عشرين درجة امن روبيني ان ان حرقني في الخمس عشر دقيقة الاولى التي تلي الحالي فاينو بديني زواج جنسا عدس فلا فانت برد واستجامع اينو بديني الجنزة قدر روبيني والتجامع نجي الحرق ديرك اتبدا انتوطن دقيقة تركت نشف دينو منتركت سكتة قمريه من ماد الضماده نظيفة توتر سبيطه انت اذا تجد وتجد شاحلف طبعا انت استخدام انت ساعه انت استصغرين الى اخره وحاطري فلام ممكن السواد دم عتزمت وتس يعني انه اما الحروق الداخليه دين دسو اللي زاصيد احماض ممكن سرت وخاصه بارسيف زنتو تناول الخطأو انتوا له الخطأ يتوقع عند س ادبتة دين دا سقياس حاشاكم دون الخطأ مخاطر بات سقيا ما ورايني يمغين إساني ليسودي ليوماتا المصيمي ليوم مغنى ليسوصك انت البلع لا يحرك للمرة الاولى وطل معي دين المحلول باتت عاود تسقيا ادي حرك للمرة التانية الحرق اني خطير جدا ممكن يحدث له صدمة وممكن يموت ولهذا يلزم تنسقي وانما أنا معلت أن هدا المصابين بالعين اسمها نشون تونين محلول للعيش والكمية قال قرعتو عشرة مثلا نسو إيش نسمغ ربو سمغ اثنين والثبيطار اثنين ادخل من أخدامس أما حرق العين مثلا سيبا مغدد مغ ااا مادة حامضية مغلجير مغسنت بساطة ديرت غرابينه اشطت زدقوت غرابيني أما ندع النقلن شقته تطلع وصغار المحلولني ولا مني ممكن تاسمع السيروم لي فيزيولوجيك سبيسيام تاع طاون لي نزل لي فارماسيون تاع يرشوا تاع الدارت تسمت القطرات ا تنغطى الزلطاربي بالعيون مغ اغل السبيطار انت ديك من اخدمس نقطة اخرى تصيب الحروق دائما وهي الجروح تصيب الجل وهي الجروح غرم نوعين من الجروح اما جروح خطيره اما جروح بسيطة قبل ما غيرت نقطة لويقاية دائما اولا لنقي شر الجروح التي تصيب الجلد اولا لزمن توله تدارت الموسات مضياز دبابيز الالات الحاده القاطعة المدببة يلزموا الرسم ان والرسم في متناول الاطفال والجرح ان والجرح ان كان حدا زعله. وايضا انتو الليه لعب الاطفال وزن السيغي بورس اللعاب اللي انت ممكن ستعدمه مفككات تكون ديس امسمر مغض مم ديس اطراف قاطعة محدة ممكن بدان تطايع شانتا مرت حدا ديحفظ غرسن اذن كد اه دارسن مغاب ظن من سدقى به نفسه انتو الليه دخلي لام تدم لومجيلات لي لامغ لي رازور جي طابل ما وتلط لوحه موني حاشاك مزنج لا بوبال لا مكشوفه ممكن بورصه دي بيتي دا لكن لام بتتجن. دي راسيس تلك نسلم لا لامبه تتجى الاخطاء الا تتجنت ميدان لازم نتفاداها من الجرح الا وسي تتجدد اجد انت توغيت تزعلوك جديد المصيرت وسي تتجتي الجرح لا ميكروبات خاصة فيروس التيتانوسي لا ممكن الناس تجي للجرح ني سبب الموت الجرح ني وتنقبص بعدين العمليه نتاعنا لا و شي تجا يغد صابون من الغاربي كنا حكيت يخدم في مصحه انه يتشقط بجنسي سي غناموني اسند بين جينا الصابون كاع كاع الشور الصابون تابجناسيوس دينا الحمد لله وصوا طيغ التيتانوس صابون لومه والصنه يبتديو الصابون يبتدي الجرح هذه خطا قارني دجاموني لا تجا نخرص الخطأ دخل الجرح الخطير لازم الكالكوني كترفنديس بني لني قوة موليتوج الجرح. أما يتدريس مثلا الجسم بجنوم سمير، أما الجن موسيا ينجحني من خطأ وتنطس يلا وستحر. كيف يشوف الجن موسيا بالفرم أو سانابسمير؟ مسج الجيد يتدريس. وقت تسوي تلفطرمن. أهمي بخاطر ميت ست ممكن تين جسمني لين لين موسيا مثلاً بس جعني لين كذا زور بس صحلي النزيف لخطني. وا سورتو خاصه عند الجروح اللي زمان توله التلقاح ديال التيتانوس نسم باللي التيتانوس المرض قاتل نتجنس الفاكسين بورس كاع ما مت تطمن لا السعود دي سي الاخيره خاطر ديك المرض دير قاتل ثنين زمان توله لون تلقيح كنحدش راح تنسول من مت القحط اسكو قرتو جار 50 بعدا لازم انتي تش رابال لين التلقيح ني وني ديك تشري مهم ونغفل الغص الاسع في مرض بالنسبه للجرح باش كنسنجو جرح الخاطر طبعاً غرس علامات اني نوني خاطر ما بسيط من علاماتي هذ يكون عميق العمق ما تندق الموسي حتى في ما الفيرو ما ما هي يتف عميق اما الوسع دا وشسع دي حيز مكاني واسع من الجلد من الجسم ما في الفتحات الطبيعيه لجسم الإنسان يستطاون ما فيش انتطاون مرتين في زار مغيمي الاخير فتحات طبيعيه لجسم الإنسان وكان جرح بسيط يعتبر خطير اما اذا مريض السكري حد ديابيتيك لا نعتبره جرح خطير اذا بت بتنجم جمر الجرح دي ساعه من هذه العلامات اما عده علامات العمليه الاسعاف بسيطه جدا نغطي الجرح لتفادي تعفنات الميكروبات والأوساخ الدباب الى اخره ونمدد المصاب لتفادي حد حاله الصدمه ونطلب النجاه نتني ونتجوا ولاد الحي على الجرح أي مادة تجي على الجرح أي مادة تنظف برك نحافظ على النظافه لا كان تجيش هذا زعلوك وما تزور السبطر أنت نتفن نتنين نتجينين تخدم سنقاطي تخدم وأما بالنسبة للجرح البسيط الجرح الأن تقع غالبا لكن الجرح لأي شكت علامت من علامات الجرح الخطير ذلك لأن الجم أتندوى ما ولكن أدوى سيزهد يجب أن نحافظ على قواعد التطهير أتندهر برد ربي سبحانه وتعالى يجو يسمى للجلد آلية الالتئام الذاتية واحد سيدي جرح ادي رح وكان سيقول جرح بطرع غمني جاو بغنيني اتستي الميكرو بدلو وصخ اخطاكم الشين شدهو غيمانو كيمانو كيمانو دك ربي الحمد لله ده جن وديس تكاثر خلايايني خلاص قلت في 24 ساعة 24 ساعة لا لا, لا وانما الحل الوحيد يلزم نبعد الاساق و فقط كيفاش؟ ان طهري فصلنا ده تنسيرت نس نسير سوامط وتنشف اطلع الكور وتنش في المشت مهما تكون دكاتني جات قار اللي نوجد العتاد للتطهير صرت ديما اطهر ان امس داكا مغبيطا دين الوكسيجيني وخاصر الوكسيجيني نفع ملا الجرح ناديس بالسيني دا من ينزل قد انطهر بيضا ماضا ونستعمل لقطن ابدا لقطن وانطهر سيس الجروح لازم تولهتون من خاطئ ما خاطئ رادي اللي ينزفني اللي فيبرني امس الجرح وهذا بدأ تقعس الانتال صغط انطهر دا وحديا نبدأ من, من المركز الى الخارج قد نشف دا وحديا جرح مني مين نشف ايه الخيشة الملف بعد اتنصلح اتنقل اه نبدأ بعد 48 ساعة سنوش 48 ساعة بشك يلتائم بعد ايه نجدت نرقاتي دي لصق اتنسل الجو حديدين تنعيليتي واتو سنين ولكن بعد علامات الالتهاب الالم وخاصة المبرح في الليل الانتفاخ التقيح الاحمرار توني علامات الالتهاب داني لزمان ادزويا الطبيب اديكم من الاطباب اخدامس بالنسبة للنزيف النزيف يقع في المنزل ببطنة النزيف يحدث عند تقطع وعاء دموي اذن انكد ازور اما الشريان اما وارد اما شعارة دموية نقع في النزيف في جسم الانسان رب سبحانه وتعالى يشاندس خمس لترات من الدم الانسان الراشد ماذا بي قطره قطرة من الدم وتنفقد مخاطر الدم غير سكت الاهمية كبرى في جسم الانسان الدليل على ذلك كن دمان ولزقه لقط منطقة من الجسم لمدة معينة أن كذا جزءاً بخطر للجفتيه يخمر الجسم ديت وتسبيت يتسمم جسمه كله ممكن يؤدي إلى الموت. دل بلي إذا من غرس اتهامات زعلوت وتنخسر لزم أن تقوله عند النزيف. الوقاية دي ما عند استعمال الآلات الحادة نستعملها بحذر. أي مادة آلة حادة لازم أن نكون حذرين عند استعمالها. إذن لازم نحذر عند استعمال ألات الحادة القاطعة كالسكاكين والمقص وألات الكرمنزيليا الأتروسبنز مثلاً ما لا تيرشاز الأخيرة. وأيضاً من الخطأ حذف صمامات الأمان من ألات خطيرة. خطر الألات خطيرة. يتجدّس لسماء لاسوكيريديس. صمامة الأمان تجند بشكل هذا يحمل الإنسان لو ستسقلق الأماني للجناس أما أماني بشكل مثلا فسيدي عاودي خدمت أثناء غلوبة مدن توهلكن السبب ترغي فصل فاسم نقضن الروبو مثلا إلى آخر السبب إتساس صمم الأمان الخطأ يتطن ديس مدن صادر إذا من مني عند النازف الخاطر يرتبك يقول البيض نخلعه نادر قبيدة مني ادي خلاع ادي قد من بعد ممكنولي تيجو الى الحياة ادي قامت فروج ادي دهش وان ادي كالخطأ الهلع الهلع يجب ان تجلبنا الهلع لان الرعب الخوف الفزع التقع ان يميدنا عند, عند الحوادث ادي والنيد الموصف تزعرفت عند الحوادث ادي خلاع ولا يسببت يجب ان ادي ادي دولا ادي تقولش لو مني والتمليقي افكر سليم او خلاعه لحظة بورخ سميلان تلاميذ مثلا طلبة اني في شهد البكالوريا انا نصح اتوتنا لانت عكبر بطي سن نجاح الله وكل الترقيد بطي ويت في القاعة يترجيجي شاهده غيقا قبل اسوه يتغرد ويت في القاعة يتغرد وفعلا يخسر خلعتني كل الافكار اصدوان تتمسح الذاكرة تسوك الاختاني انت غرسوش الورقتين معلم هادي في فغلاء السلسال وكل الافكارات دون انت المخص هذه الخطأ للتفكر مع وخلاعه التمليجي نسموه نخلع عند الحوادث حدا دي تبطي مانس يعاد غرص بورودة الاحصاب الاختنادي بداي تفكر تفكير سالي وخطأ ايضا نتويل بالنغ الضغط الموضعي فوق النزيف هو ممكن اللي يمكن تاز البالسكي فاشهداد رغم انه يتفاق السيسي دامن ما شغل نرقب غلط سات الخطأ وايضا من اخطاء الشيعة رغم نميد انه يجل نزيف سجلو قاروس يجل زيارة يتوى البلد سيتوني الطرقة ولكن لو قارو لانه زجرني من قاع العضوية دامان من وانا ديقن خطأ لان دزعلك تجنت ميد دنين وانا غير في الحالات القصوى ممكن اه باتا يسمح الوقت ان اتنطننكر الاسعاف كيف شمارو انسعاف يقول الحضرس غرس النازف الاسعاف سبسيط جدا يقول لحد ان كده ظهر اغيلي السمك دار السمك في اي مكان تركيدي دم ايدا من جكلا اول من الافضل جه جل عازل، لقام بتلان أما كشكارت نارو دكتور ديسوتش بشكل تصديدا من نجح ما خطر كثير من أمر تنتقل عبرة الدم الحماية نحن ما يمنعنا الزمن. أم بعد نج الضغط الموضعي مع الناس مني لا يفلو أضر مني لا ينكد أيدين نج ديس فوس شرحة ضغط ضغطا شديدا ضير وبالتالي مع الإنسان نمدده على الأرض صدرش اغير اسمه المدارس سيلي تغلوجنا لمدة عشر دقائق سربي ان شاء الله هذي بدأي نزيفني طريقة بسيطة جدا ولكن باته ولي بد بت اما غيرتش تعدد الضحايا اغيرس انت حالات اكثر استعجالا دينا تكون مضطر اتزود نغ... ن... ماشي... اسمه اللوغارو اما باته غيرتش الموصى بالنوى حدث ولي غيرتش من المغلي ممكن مخاطر اسمه الموسي مغروز في ذلك العضو مغزجي جمعي قنو مسميرا دينا تزود نقطه الضغط عن بعد مع ناس جرؤول النزيف نزيد التدربي صدك رازي دين لارتر نيما بشكل مني باش ادي بد توني تدرب في الاسعافات الاوليه المهم ان انا اتاكد اكسيس يلزم يجي حد يقعس نزيدك تمدده على الارض صدس دعمك لتفادي حاله الصدمه وحاله الصدمه تعرف بوجود خلل في الدوره الدمويه يغلمد انت متى هتنسى حالة الصدمة اما هذه توهلك اكتسى الاعضاء خاصة الكليتين هاني مخاطر ايداما وزجا بضغط معين متى الكليتين بتتشوف فرنجاعم لحالة الصدمة دين الكليتين لزرق النوبل تسمى ناس اه اه توامن لزرق النوبل دين الكليتين والقلب والدماء خاصة نين انه سوى منين رجعت جنح تقرص حالة الصدمة هترقيت الدورة يقلق ينشف الريقس الأطراف باردة النبض سريع جدا وخفيف وتنجد طلب الداناثور في ساعة التافت الداناثور بصلاة كاروتيت حالة صدمة معالج فوضس سيلي دا ساون إنسان يدار نصف تجد نجيك الوسادة الكرسي ما أي شيء ما غيرك باش كده منوك كل تزوان الجهاز العصبي اتزوان الكليتين اتزوان للقلب مخاطر باتة تجيتي ما يقيم إلا أن الاعضاء عن الأعذار ممكن قديمة سألقعت التكتشجوني كنصحة انا تحسس بعضانا مين لكن حد ترجع دسا والعلامات رصحت صدمة ممكن يصير اللي كل خبر دشيم أما غير جبيدة أم من ما غير جبيدين حد يتوقع رصمة كل حد كيفاش تتصدمت اما غرس حرق خاطير جرح خاطير نزيف خاطير غرس حساسية جشت إلى خيره يلزم ان مدد المصاب دم عالج بشكل ولا تبت في حالة الصدمة الزون نقطة أخرى وهي الرعاة. دا تكون سري مارو الوقت مع الصيف ممكن لو سي تكونزور الا لو سي مم ممكن يغوتي تيتينزار تسمى مم التينزار مم ممكن هذيك غونزه من اخطاء توقع عند سبييد النبتة الترغيدات جلقتم هذو جلقتم تينزار الخطأ تون هذا الخطا مي جلقني حتى البلس واللي ركب ا دمن سميده قولي انتفخ ايدا من اللي انتفخ ديس اللي ترجم مسحدها من الجر أما غداش تقلب ايدا من ونيد الحطع الدم من نجسة لا يوجد بلعه أما أبزضا الخطأ لو سير تعاود طابزنت تقول بيد هذا صص قال بشخير ايدا مند هاي البدن اللي ونيد ما ده على حد السرعة تين زرت سين السر، قلت بدي ندم. الحلس بسيط جدا. أيوة الإنسانه إن سريج حديد رجح, رجح الكرسي مقطع مرت. أديادر صودا تصل مصيجمز الزين زرت سين لوريت سنين. فتحت اللند توتان سيسي دام يصل الجنبو, الجنبو ما يصل الجنبو غس بعد غس ما الجس المكان الرخو ادي هذا لمدة عشر دقائق رب شهر هذا بدني دا من الاسعاف الإسعاف بسيط جدا بحبتوا البدن عشر دقائق قربون ساعة وهنا ممكن غرس دا مو في إلا يمو في اللي اسمه غرس عدم تختار دم عرسين مشكل هذا زوا من الافضل ما يتقون زوجي تعاود وني من أفضل هذا زوا غلوت بنتها السبب سبته ننتقل إلى خطر محالث يقع في المنزل وهو إصابات العظام، الكسور، خلع، دردود، الافتواءات تقع عند الدار. السن بالله رب سبحانه وتعالى خلقنا جهاز عظمي في, في في في جسمنا. جهاز عظمي غرس أهمية كبرى في في الإنسان. بكل اختصار كان أن صور الإنسان اندسوس سنصل للجهاز العظمي أتنس قاسد. بتغدي دون الإنسان عبارة عن كتلة لحم لا تصلح لشيء. أشلون ويسو يمر؟ اهميه الجهاز العضلي اهميه كبرى سبحان ننتقل نتحرك نرفع الاشياء ناخذ الوضعيات المختلفه يحمل أجهزة مهمة في جسدنا الدماغ مثلا القفص الصدر يحمل القلب والرئتين والكبد الى غيره العمود الفقري يحمل المولي الشوكي وهكذا الا ان هذا الجهاز يتادى ويتدرك غيري من, الـ من, الـ من اجهزه الجسم منها الكسور بشكل جلوي قاعد الكسور لازم تترت انتو لهم ماني اللي نادي مكني قل حضا ديوضا مثلا الشباب يكتل باروضاج تسونان الاخيري الشباك اللي واسا ديت الشباك واسا دي تجيس قالوا لقد غلبنا نادي الشباك لاجيس الشباك دول لون لا يعمر نورمال يسا تنبه الطروات واسا ديت الدرد تولى دي الشباك لاجيس هاتا سيقن حدسوز غار ديس التطجير من الغريب اللي واسا يتهون اما غادي لا دار دو صول لا دار دو صول تامرط والنيو الفايونسي تا جات ميت من مارو اكيد جات تامرط هاد بدا ميت تنزلق اما من الخط تاع تسيق قنين باش باقنين لي بونج ني والني زلق اما و سي صوطو صبور مثلا السرير يعني ممكن الضيوضه واحده الى اخره توني كم ملاحظه برك دخل زعما توله انت ولاه منش غانجم يكسر الكبير ازعلوك تنميرين انتو لا هيترزيس ممكن اضيوداس الكرسي ادرز هشاشة العظام بنسبة مرأة اي مرأة اي نقص الكالسيوم ممكن المهم انتدفل الريطاء خاطر ايغسان نزع لك لانضعف انتو لا منش يجو خاصة ان بتشوف سدعف اسمت اللعب السمورت انتو لا اسمت فوس بتشوف في الاخرى وني رحمة البيه خاطر بطا يرز وهو يزال باشكاد يتواشبر اذا الاخطاء التوقع عند بتاء يقول لحد يرز قد نهمل لقد نسحرشان نقصر الني الاخيرة نسن باللي الكسر صغاد الرز هذا الرز انواع ممكن نقصر بسيط غير متحرك بدنا نسحرج وتنتبت اما انت سيجورين انسان الني. اما ان مني اي ان يغسلني بطاة تصار نسن قاعد لك ارقب يغسل ما يرز بطاة يغسلون ترقب قاطع صغط ديفرنت تحرجت ماتسيجور تايني غسنيتو بسيط الكسر عادي لا شانس ممكن ادعوا اون كونتاكت بربي ان شاء الله غير الجبيري تاتوجبر اديسيجور تصدارص ماتحرجت ايني غسني اديفغ اديفغ ممكن لا يغلب الكسر كسر مفتوح اديفغ لو صغار بالصحاب نسبه تا يجو بتركض ينقضى زوره نضى في نزيف عاد نكت العصب لو نير ا نوطا فيشيل لا العضونه دي دول مشلول ما ممكن في تعفن في التهاب والتهاب والكسر والتي تريحي لا شهر ولا شهرين ولهذا يلسم أنتو له يوم الكسر والكسر غرس علامات أنتو لا غرس علامات العلامات الانتفاخ دي قنفلا غرس ألم وبرح وسيلة يرز ليسن ألم نقن حد يرز والعجز الانبوتنس والتي تنجي ما ديش العضو الني ما غادي جور فو دارني. اي ممكن نعد نسلك عليك راكمو صوت العظام وتشوه ممكن تبج نص تشق الطرس ممكن انا المركب بجنا سو نورمال تسمت تحفر ما الجرح تويد العلامات ولكن ممكن العلامات تبين قا وموني ولهذا يلزم غير لا راديو برك قريب على طبيب ادي تثبت شي روح جراجيو باش كنركب ممكن ديسشق انفيسور باش كدي تثبت الا جات الكسر ماغلاش في كل الحالات حد الرز نشكي الرز نثبت ونتبت الحلس تثبيت القصر تثبيت العضو قبل التحريك وقبل النقل ولا نشكي لشكي ولا اللي يشير بالله الإنسان هنا وغير إني لا يرز ما غير ندارني قبل ما غيرت نسحرش بشكبتة لا الرز إلا قصر بسيط غير متحرك ما دا بينه متحرك بدتي إلا متحرك بسي وما دا بينه مفتوح معقد بجرح العقد اي المصاب وخاصة ا في الكسر العمود الفقري نسم بلي ادم كنت درت قنحه تدرزع العمود الظهرس مثلا تجي نسلم باش كديري تا زيت مغشجر دم طمطط باش كتبي شراس راسك الكوزين تي على خزانه النجات تجو الكرسي طوطط باش تحس عمود الظهرس ينغاس اما يجرح الظهرس أم اما غدار نستنمل اما صمض ما أم قلت نجمعتي حرجتي في اثنين نس او الانسان يلزم تنتبت وتشمر وتنسحرش تنصحه وتريح وتقيمي أن منعلكنا حتى الداسات يشمر الوضع هي أننا سنشنين كمسعيفين لحلس الناس اللي جاءتنا ومصاب وتنجي الطص الناس اللي جاءتنا ومصاب وتنجي خاطر تنجينا انتهت تحرش وخاصة بطل الرزا عمود نظهر سجناء على مستوى الراقبة بطل الرز ديني ممكن فكرة تلت الرز غير تشقي بركه باته نسحرج اما انشمرت اي انفقرت نيت لحده كلت السيكين ممكن اتنقض النخاع الشوكي باته على مستوى الرقبة قديمة الانساني على ارضه باته القصري وصدغ الوده يغلط طهر سيماني لا ينرسغ الوده يدو المشلول سبب النشنين الى كان نقلق نشمرت ناوي الطنابيل ندكيتين الطنابيل نسقيه ميت نسريه يحتصى فاربتغسونيه ما الطريق نشمر خلاص اصلا عقدت ندو النشنين سبب اما بشكل عدوى سبب مصيبته الا ان ترافقه مدى حياته اذا انت من النفسي اتنس فهم ان الحالتك خاطرة ولكن غير مستعجلة ضغط الحماية المدنية تين دا سنش تود الا غير المصابس لديس احتمال قصر في العمود الفقري لا غرس الوسيلة نسن التثبيت سماس مطلعه كوكا داوين تدم ستنتيني لحالة تداول معا سنين ما اطلعيني ديستوني ضخفن كيفاشت اطلبة من النجاة ديست معلومات مضبوطة باته يسمحنا الوقت ان شاء الله يقبين وسط نتنيني بشكل داول معا اتشمرن بطريقة معينة وتبت بربي ان شاء الله وكم من اناس وقع مشاكل في العمود الفقري ممكن لفقرة الدكالة تكحر اما وقاع كان قان شق منعا والحمد لله ما وضان يفاسن قان حد يسن لحركة الاسعافية والعكس اغيرا امثلة وضان يضاد مصاب يفاسن قان حدول السين يقار حالة مسعجلة خاطئ مسعجلة جيت لحالة انه كان ساعتين مغتلت سوايع لسجو من الحمال المدني وولت قلق برب ان شاء الله ينجو ميلا عن السن كيفاش نسعف اه المصابي اذا خلاص القولية والنقطة عند الكسر احتمال الكسر ونطرر نستنى واجبع ونترى يقل حباتا ان ينصل وقع سخلع ليكساسيوم غضيب واطمه كتاب الكتاب سو خاصة الكتاب يغلب دل السفلي دي جيمس سو خاصة الكتاب ودتي سيقن اه دعا تحاول اتر قال له تلك تحميدي واشترق الكتاب كان شمس بات احاول اتر دي شيريان مهم جدا لازم تحت العضو العلوي ممكن سينوريني ورين أصل نكتو تشرياني ويقع نزيف داخلي أتنغتت السبب اما أما متدرس الرز يغلبة الشباب ترى متل برشن موسى نتوجوز ماجن ما في اي ملعب اطلعت هذا الرز أدى أدس من كل جن الدبر يلا أدى سقشر رغي ما ردارت ما دم يحمى خطأ دشستون ممكن تزسر درس استعقد عقد ممكن جدنا ترتكل كتير البشلك ترتان شخص تقولي يدوران شخص ممكن تعود أستعقد لغة عكس ممكن اسمع أت... أه... دعاء متعوض ترقص إلى آخره، ولهذا يلزم التثبيت يرقص درس تبت أما شيء لدينا، تعتقد أحيانا مدينة تنتيندس لا غير جن الرص من تنين لغس آلات معينة تبتة يرقص تابجنس ممكن تبجناط الرص تقول له آه... الأعراض اللي نزف وخاصة ممكن نتفغن من س ستمصوحتس س... س... س... ممكن يفقد الوعي يفقد ذاكرة ممكن ميزش يتغير غطين جرحني مدد المصاب اما شغل نرقب بتي في قلبه عيس ضعوه في الوضعية الامنية الجانبية في الجنبس ممكن يختنق بلسانهما بالسواء التي تخرج من فمه بعد زكت الحمال المدنية اترقب المصاب اذن الوقت اللي يقضى بنسبة لهذه الحصة ان شاء الله انوصل في حصة الغد النقاط المتبقية وان شاء الله لا تقل على عن هذه النقاط أطلب ربى إن شاء الله أغنية معذّة ومعلومة في أذهاننا نطلب ربى شاء الله أن لا يصاب إنسانا بنعلومات مصححة ما نطلب ربي إن شاء الله أن تفجن حد اسمه تصاب بأي حدث لا في المنزل ولا في العمل ولا في الطريق ولا في أي مكان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك تلوها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين